وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ الْكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذابٍ أليمٍ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 فإِذَا سلخ الأشهر الحرم فَاصْطَادُوا المشركين حيث غَفْلُونَ وخذوهم الَّذِينَ يَطَوَّفُونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِنْ الصلاة وآتوا الزكاة الْحَرَمِ سبيلهم إن الله غفور رحيم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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوَالَ الذَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ تُؤَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَثُوا أَيْمَانًا هُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه فالله أحق أن قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم من المؤمنين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 أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنْ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 يبشرهم ربهم برحمته منه ورضوان ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا انَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرُ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَتَرَفْتُمُهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَدَهَا وَمَسَاكِن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم مِنَ اللَّهِ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون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 وما أمروا إلا ليعبدوا إلها آفيدا لا اله الا الله وسبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله مِنَ الى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متى الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تانفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تانفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد غيركم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 فسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك لتبعوك ولكن بعودت عليهم الشقة وسيحلفون بالله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 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجادوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعد له عدة ولكن ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبألو ولأوضعو ولأوضعو خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله علِم بالظالمين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 إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالا وَلَا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون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 الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أي يرضوه والله ورسوله أحق أي يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحدّد الله ورسوله فإن له فإن له نار جهنم خالدة فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئه بما في قلوبهم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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ قل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 ولعنهم الله هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا عشد من كم قوته وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع ال الذين من قبلكم.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 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجعنا ما أشد حرا لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَذْكُرُوا كَثِيراً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أعميان رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 تَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ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 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله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 وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِن أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ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 خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف إنهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين.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 الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم حتى يبين لهم ما يتقوون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغض الكفر ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه ليتفقه في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادتوا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون